وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضعة سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله يُصر مَيْشَى، وهو العزيز الرحيم. وعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا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 ناس بلقاء ربهم لكافرون أو يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثار الأرض وعمروها أكثر من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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلقانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن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 وعند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيعون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه تعالى عن ما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدين.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 قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون لِيَجِزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبصُطه في السماي كيف يشاء فيبصُطه في السماي كيف يشاء ويجعله كسفاً فتر الودق يخرج من خلاله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 بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللوم دبرين وما أنت بهاد العميع ظلالتهم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 انكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن إن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبذ إن وعد الله حق ولا يستخفن كالذين لا يوقنون